والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ معاذ بن سام الدلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن المل کو سل مشم سوسبش والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهة ذات العصف فبأي آلاء بھی تكذبان خلریج او ربی کم ٹو کے تكذبا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 أَم بِآلَاءِ رَبِّكُم مَا تَكْذِبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنفُظُونَ إِلَّا بِسُ الْطان فَذِأَ آلَ إ رَبِّكُم تُكَذدَ يوسَلُ عَلَكُ مَا شوظُ مِن النارِ فَلَا تَ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 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلَاءِ رَبِّكُمَا یو افل الْمُجْرِمُونَ میسیم سے خذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمين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 جس ن كُلُّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَكْرٍ ۚ فَإِنَّهَا مِن مُسْتَبْرَقَةٍ ۖ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جام فبأي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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان سی ہوں چیلیکیبن سین تم سبھی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 وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام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 اصْرُرٌ مَوْضُونٌ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا زِينٌ وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا وَلا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ان نخدود واه قرش من نخدود وليم من نخدود وما انسكب وفاكهه كثيرا لا مقطوعه ولا فور سن فو شکا اوبنگ لیب سولہ تم سولہ تمریس نیسمونی ا كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وقمنا تربا وعظاما ائ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ افَرَأَيْتُمْ مَا تُنْزِلُونَ أأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا مَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ فينا لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون افرايتمنا تحرف اانت تزرعونه ام نحن الزارعون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 أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا من